ويا قوم لا يجرم انكم شقاق ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم لوط ام قوم هود ام قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَجُودَ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ لنراك فينا ضعيفا ولولا ولولا வாயி வலமுல وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم அீ اعذ على انكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكاناتكم اني عامل فَمَن فَعَلَ عَلِمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ يمرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا كما بعدت ثمود ولقد அலா موسى بآياتنا அன கி தூல فرعون وملئه فاتبعوا இராஃபிர்வு فرعون وما امر فرعون برشيد